فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًّا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك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 فَلَنَأَتِينَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوَاعِدًا لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَا كَانَ سُوَاءً قَالَ مَوَاعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّيْنَةِ وَأَيِّ أَحْشَرَ النَّاسُ ضحى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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلم أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أن تقض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر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 جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.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 أفطىء عليكم العهد أم أردتم أيحلا عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا مواعيدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار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 فَيَدْرُهَا قَاعٌ صَفَّ لا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَأَّ يَوْمَ إِلَيَّ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ الْرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت وجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما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 قُلْنَا يَا آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدْلُّكَ عَلَى شجرة فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يخصفان عليهما بورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وَطَفِّقَا يَقْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جَتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ هَبْطَ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِي مِنِّي هُدًى